من الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يكش هل في ذلك قتم الذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد في رمضات العماد الذي لم يقلكم مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وقطعن عونا ذي الاوثاد الذين طغوا في البلاد فاثروا في فساد فقتص عليهم ربك سوط عذاب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 كلا بل لا تكرمون اليسين ولا تحاضون على صعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما لَنَا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكّ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفّ وَجِيءَ أَيُّ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى